اخي الكريم هذا هو الشريف الثالث الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد شاج فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سوى تعالى فاسي ميم تلك آيات الكتاب المبين نسلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بدات هذه السورة الكريمه بالحروف المقطعه حروف التهجي وفي القران ثمان وعشرون سوره بدات في هذه الحروف المقطعه منها 24 وعشرون جاء ذكر القران بعدها واربع فقط لم يجئ ذكر القران بعدها وهذه الاربعه في مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وفي العنكبوت بوس لام مين أحكب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتنون وفي الروم ألف لام مين غلب في الروم ونون والقلم أما سائرها فجاء ذكر القرآن بعدها ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه الاسلام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الاسلام مين قاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في قدر من. منك الاسلام را تلك آيات الكتاب الحكيم الاسلام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الاسلام را تلك <كتب> ايات الكتاب المبين الاسلام ميم را تلك <كتب> ايات الكتاب الاسلام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور الاسلام را تلك ايات الكتاب وقرآن مبين فاكيم من تلك ايات الكتاب المبين فاكيم تلك ايات القران وكتاب المبين ثم القصر فاكيم من تلك ايات الكتاب المبين الاسلام من تلك ايات الكتاب الحكيم الاسلام من تنزيل الكتاب لا ويز فيه من رب العالمين حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم مرتين في الجافية وفي الأحصار ياسين والقرآن الحكيم صاد والقرآن بالذكر قار والقرآن المجيد بعد كل هذه الحروف المقطعة يريد ذكر القرآن ومن ثم قال بعض العلماء كأن هذه الحروف أعلام أو اسماء لكتاب الله عز وجل وقال بعض العلماء ان هذه الاحرف لم يدر العرب لها كلها وتحيروا فيها برغم انها من جنس حروف التهجد ليظهر الفرق بين كلام الله عز وجل وبين كلام الخلق كما ظهر الفرق بين خلق الله عز وجل وفعل الانسان هذا التراب يأخذه الانسان فيصنع منه فخارا او يصنع منه آلة في غاية الجمال لكنه لا يستطيع ان يخلق فيه روحا تجب دبيبا فخلق الله عز وجل الانسان من السراب ونفق فيه من روح فكانت هذه الروح ويأخذ العباد التراب ويتأنقون في الصنع فلا يصلون ابدا الى عسر معتاد ما فعل الله بالتراب لترى الفرد هذه احرز تهدي من جنس ما تكتبون وما تتكلمون وما تقراون ايش بكنهها وقال بعض علماء اللغه وهو قطرب وهذا لقب له واسمه محمد بن المستنير وإنما لقضه بقطرب شيخه في بويل لان قطربا هذا كان مجدا في الصلب فكان يبكر بالليل فيقعد على باب شيخه في بويل فكلما خرج راه ماجي قاعدا على الباب قال ما أنس إلا قطرب ليل وقطرب هذا جافة أو دويلة صغيرة لا تمل من السير ولا تبصر قال قطربٌ هذا إن ذكر الحروف المقطعه في القرآن المجيد تنبيه ونسل للنظر إذا سمع الرجل ألف لامين فيستغرق إيه ألف لامين ما معناها فيعطي سمعه وانتباهه كله لما يأتي بعد ذلك لعل فيه تكثيرا لهذا الإدهام فإذا اعطى سمعه واعطى حواسه كلها لما ياتي بعد اهل لاميم خرعه القول المبين وهذا تفنن في الحجة الحجه ولذلك لما يبشر القران الكريم يبشر بهذه الصفه الكاسخه مبين تلك ايات القران المبين هذه صفة كاشفة للقرآن القرآن بيين ليس فيه إبهام بيين في الجملة لا تطلب معنى إلا وجدته فيه يكفي الحضرة وإنما كان مبينا لتقوم الحجه به اذ لا يقوم الحجه بمبهم لا يفهم لذلك تكررت هذه الصفة الكاسفه في الكريم تلك ايات القران المبين وهذه حجه على من يزعم من العلماء المتاثرين انه لا يشترط الفهم لاقامه الحجه سبحان الله كيف لا يشترط الفهم والله عز وجل يقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ليبين لهم فلو ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الزنجيه ما فهمنا شيئا ولما قامت الحجه بكلامه لو انزل الله عز وجل القران بالتاريخيه مثلا ما قامت الحجه علينا به لذلك قال انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وما نعقل الا اذا قامت الحجه ولا تقوم الحجه الا اذا كان بيينا اغلب الاشكال ياتي من الاجماع نص المجمل مشكل تتحير فيه الافهام فياتاهه انسان على حد واخر على حد مثل الايات المتشابهات في القران لايات المتشابهات لها اشهر من نعم تتحير العقول في فهمها فيشرق هذا ويغرب ذاك بخلاف مبين واسوق لك حكايه قصه حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واقع، رواها الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد الى بني جزيمة في ثلاثمائه راج فقال بنو جزيمه لخالد صبانا صبانا يريدون ان يقولوا يعني خرجنا من ديننا الى دينكم وهذا معنى الصبانه صبانه معناها انتقل من دين الى دين فلما استخدمها العرب في الذين خرجوا الى دين الاسلام صارت علما على الكفر فيقال فلان صبأ يعني كفر خرج من دين آبائه إلى دين آخر لكن أصل الوضع اللغوي للكلمة صبأ معناها انتقل من دين إلى دين لكن صارت علما عند العرب على الكفر فلو قال رجل صبأ فلان يعني كفر الصلاح عرفي فبنوا وجزيمه لم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فاراد ان يقولوا خرجنا من ديننا الى الاسلام الى دينكم فقالوا صدقنا فاستخدموا الاصل اللغوي انما قال ابن الوليد نزلها على العرف سجل هذا المصطلح على العرف الذي يعرفه فبقى يعني كفر يعني انتوا بتقروا بالكفر يعني انتوا بتقولوا كفرنا فأوسعهم تكتيرا قتل منهم جماعة كثيرة لأنهم يعلنون الكرس ثم دفع إلى كل رجل باسير وفي الليل أرسل خالد من ينادي من كان معه أسير فليقتله بنو سلم قتلوا أسراه أما عبد الله بن عمر فقال والله لا يقتل اسيري ولا يقتله أحد من اصحابي فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء مرتين وهو يقول اللهم اني اعتذر اليك مما صنع خالد اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد روايتان تبرأ من صنع قتل مسلمين الاشكال كله في هذه الكلمه المجمله التي قالها الناس فنزلها خالد على العرض وهم قصدوا بها المعنى معناها الاصلي انتقلوا من دين إلى دين كل إسكان يأتي من الاجمال لذلك انتفى هذا الإسكان عن القرآن لأنه مبين مبين كاشف وهذا هو معنى قول الله عز وجل ولقد يسرنا القران للذكر لانه مبين فهل من مدثر احكام الله عز وجل واحكام النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن طائفتين طائفة كنت يا العلماء معقول المعنى هذا كلام معقول المعنى والطائفة الاخرى يقولون فيها هذا كلام لا معقول المعنى فالقران كله يندرج تحت هاتين والسنه كلها تندرج تحت هاتين معقول المعنى يعني ظهرت لنا الحكمه من تشريعه فصار السلام معقولا بالنسبه لنا مفهوما سائر الأحيان الشرعيه جلها معقول المعنى لنفهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تمسح المرأة على عمتها ولا خالتها إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم الحق هو النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في آن واحد لا تتزوج خالة امراتك ولا عمه امراتك وامراتك معك حرام لا طيب لماذا قال انكم ان فعلتم قطعتم ارخامك فبين لنا عله الحب لماذا منع الجمع حتى لا تقطع الارخام لأنه معلوم إذا تزوج الرجل بامرأتين يكون بينهما ما يكون بين الضرائر فتب ناصر على قلب الرجل كما في صحيح البخاري ومسلم حديث اسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله النبي جارة قل الله أتشبع من زوجي بما لم يعكني يعني أدت اتذكر اول اللي هو مثلا قال لي أوامل طلبات انا تحت امر لو خلصت لبن العصفور احضره من الرجل لم يقل هذا الكلام وهي تقول هذا الكلام انما جارتها فماذا يحدث يتخلف قلب المرأة الاخرى يبدا كناس من اغرب امراض بهذا النضمار رجل تزوج بمرأة اخرى فطرس عقل المرأة الاولى والعقل فيهن خليل فاذا طاس هذا الخليل فنسأل الله السلام، طاس عقلها تعمل ايه تسكف رقم تليفون المرأة الاخرى على اوراق النقود تحت هذه العبارة اذا اردت ان تقضي رقدا جميلا فتصل بالهاتف الفلاني. ساعة واحدة بالليل، اثنين بالليل، ثلاثة بالليل الهاتف يرن، يضع سماع أي احنا تحت أمركم ماذا تريد؟ انت اللي صنداني تغلق التماع يضطر الوصف كنت رأيه فإذا غيرت المرأة الرقم تحصل عليه بطريقتي الخاصه إنك إيجابين عظيم تكتب على أوراق يقول، حتى استحالت حياه المرأة إلى جحيم جاء الزوج الصعيح الذي لا تخطي له. ماذا تريدين أيها المرأة؟ طلقتها خلاص مطلقتها طلاقاً كوري طلقتها عند المابون وارجعها في الحال وأخذ ورقه للمرأة الثانية يا شبابي المرأة الأخرى يا شبابي عاجي الصلاة أخذته صوروا الصور أعظته ثم طورت من هذه القسيمة عشرين يلا ينفر عن في بلد العمارة لماذا تعلمتها؟ اه حتى يعلم الناس ان تقولك على هذه المرأة زلم وانها ليست مرأتك واجبت في الطلاب الرسمي تصور لو ان المرأة فعلت هكذا مع خالتها او فعلت هكذا مع عمتها وهي من الاوسط سنه الراحل فلا وصى من الزوجة الأولى، فكيف إذا جمع الرجل بين المرأة وخالتها بين المرأة وعمتها، ان أنفعتهم قطعتم أرحامه؟ إذا ذكر لنا الخوف وهو التحريم ثم علل لنا الخوف ليكون معقولا لنا حتى لا يقل رجل يقول أنا أحب خالتها واحب عمتها، فقل لا إن, إن في الجمع بينهما نبتة العظيمة ويحفظها الواحد. قفع الرحم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الله عز وجل لما خلق الرحم قامت واخذت بعظاظه العرض وقالت اني اقوم منك مقام العائد من القطيع فقال الله عز وجل أما تربين ان ارسل من وصلت وان اقطع من قطعت الله عز وجل لما حرر على بني اسرائيل الطيبات بين لنا لماذا حرر قال فبظلم من الذين هم حرمت فدونك تعقل هذه المساله وتعلم ان الظلم من عاقبه الظلم ان يحرم عليك مكانا حلالا لك قبل ذلك لا تستقي الظلم الحكم اذا جاء معللا كان اوقع في ثباته على القلب كان اوقع لانه يقيم الحجه ويزيل النيبة ويزيل الشد الرسول عليه الصلاه والسلام لما امرنا باعفاء اللحى علّلها اع كلها وقص الشارب هذا هو الحكم الحكم يفيد الوجود طيب لماذا لماذا يا رسول الله اوجبت علينا ايجابا فرض علينا فرضا ان نفي لحانا لماذا قال خالق اليهود والنصارى فياتي المسلم صاحب عقيده الولاء والبراء الذي يشرف ان يخترق في عدوه ويذوب فيه فيقول هذه صفه كافيه لي تميزني اذن انا لابد ان احرص عليها لان مخالفه اليهود والنصارى مطلوبه لذاتها ولا يقول أن قائم اليهود الخسيس منتهى والحاسام منتخب والجماعه السعي في الهند اطول نحو من المسلمين فهؤلاء سفره ومعروف عند العلماء الحكم اذا علم بعله سيبقى الحكم ما بقيت العلم كما لو ذهبت الى الطبيب قلت انا التقي من معدتي ما هي العله المعده مريضه فقال لك الطبيب لا تاكل الماء ما هو الحكم هنا انتصف الشريط لك الطبيب لا تاكل اللحم ما هو الحكم تحريم اللحم لحكم الطبيب ما هي العلمه التي من اجلها حرم علي الطبيب اللحم واجعل معي ظللت شهر شهرين تاخذ علاج رفع الله العلم ذاك الى الطبيب قال العلمه زالت فكل اللحم يبقى لما زالت العلة زال الحكم لكن لو بقيت العلة يبقى الحكم ده معنى كلام العلماء الحكم والعلة مربوطين جماعة لا يزول الحكم إلا بزوال العلم طيب فواحد يقول طيب فأنا اليهود أعقوا لحاف حصنات والقصف أعقوا لحاف اذا كنا سنقاتل اليهود والنصارى لاجل اللحيه وهم اعفوها يبقى الصواب ان احنا نحلق اللحى مثلا مثلا مقاهلتك يبقى الصواب ان نحلق اللحيه سائدا فنقول لا الرسول عليه الصلاه والسلام قال خالق اليهود والنصارى ان انما اشرح هذا لابين معنى كلمه معقول المعنى لان هذا يفيدنا جدا في معرفه ان القران مبين ام لا ثم ما فائده هذا البيان في اقامه الحجه خالف اليهود كلمه يهود بدون الايه واللام اسم جن اسم على جنس معين كما لو قلت مثلا طائر بهيمه رجل امرأة كل هذه التسميات لأجناس مختلفه حجر شجر مدر ماء كل هذه أسماء على أجناس فده اسمه فلي اسم الجن جنس الرجال جنس النساء جنس الحجر جنس المدر جنس الشجر يهود اسم على طائفة معينة نصارة اسم على طائفة معينة العلماء يقولون إذا دخلت الالف واللام على أي اسم جن يفيد الاستغراط الاستغراط يعني يفيد كل من له هذا الوصف فكلة اليهود اليهود في العالم 15 مليون فلو قلت اليهود يبقى المقصوب بهذه التسمية كل من زانا بدين اليهود ليس الحكمات فقط لو قلت النصارى إذا معناها أن هذا الاسم يدخل تحته كل من زان بدين المسيح وليس فقط وهكذا فالرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول لنا خالق اليهود والنصارى يعني خالق كل اليهود او عموم اليهود خالق عموم النصارى في بلد مثل بلدنا كم نصراني موجود وإحنا هذه المحافظة أربع مليون موجود مثلا نعني إذا بحبناها معاهم مئة ألف مثلا مئتين ألف كم ملتح فيهم في المئتين ألف لو عددت لي عشرة لكنت عملاقة لا يؤفي لحيته من القصص إلا الشيخ الكبير انما الشباب الصغير لا يعطون لحاهم ولا يعطي لحيته وهو شاب الا متعصب ملتزم انما سائرهم يحلقوه ولذلك ترى كل لحا القسط بيضاء مما يدل على انه لا يعطي لحيته في هؤلاء الا الكبير طعم في السن وقلما تجد شابا يعفي لحيته من القسط فلما نري على سطحه يقول خالق اليهود خالق النصارى فكل النسبة نصف الألف نصف الألف أعقو لحاهم إلى الكذب باقي لأن السواد الأعظم من النصارى يحلقون لحاهم والسواد الأعظم من اليهود يحلقون لحاهم السواد الأعظم من المدوس والصابيع يحلقون لحاهم إذن باقي الحكم لا معارض له ولا مخالف سلمنا جدلا. أنهم جميعاً اعفو لحاهم 15 مليون يهودي ملتحي ألف مليون مثلا نصراني ونجوسي وصابئ ملتحي ما لنا علاقه بالذين ليس لهم كتاب لو جميعا اعفو لحاهم هل نحلق اللحيه يقولون لا لان اللحيه من سنن الفطره وسنن الفطره هي الحجر المستوت بين كل الشرائع لا تتغير فإذا أعطوا لحاهم فقد سلمت فقراتهم في هذه الجزئية فنحن معمورون بكنا الفطره كما أن اليهود مأمورون بها كما أن النصارى مأمورون بها إبقى لا نحنطها أيضا حتى لو اعطوا جميعا لحاهم إبقى الرسول عليه الصلاة والسلام علل هذا الحكم أنت إذا سمعت هذا التعليل وقر في قدرك الحكم واشتفى قلبك واستفى قلبه هذا لشأن التسم الأول معقول المعنى ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فجوروها إذن بعد نهي نهيتكم فجوروها كان نهي ثم إذن طب لماذا أدن بعد النهي قال إنها تذكر بالاخره ما هي عله اذني بعد النهي تذكر بالاخره فهذا ندب لنا ان زور القلوب تذكر بالاخره يبقى الحكم معقول معقول مسنونا بالنسبه لنا القسم الثاني لا يدعي له ولا ينقاد الا اهل الايمان وهو قسم لا معقول المعنى يفرض عليك حكما لا تدري له معنى لا تدري له علما اهل الايمان يقولون سمعنا واطعنا وإن لم نفهم معنى انما الذين يريدون ان يؤمنوا بعقولهم يقول لا ربنا يا رب عقولا وربنا وكف العقل فينا لنفهم انا لا افعل حتى افهم فهذا القسم ابتلاء مع ليرى الله عز وجل منا من قياس تمان التشمير كمثل تقليل الحجر مع ان الاسلام اتى والحجر يعبد فكان المقتضى الا يعظم حجر حتى لا تتسرب الوثنيه وتعظيم الاحجار الى بعض الذين اسلموا حديثا يعبدون الحجر اذا قلت لك قبلي الحجر وهذا الرجل حديث عهد باسلام قريب عهد بوثنيه ربما وقع في صدره ان هذا الحجر عظم لامر الناس فيعبده فكان المقتضى الا يعظم حجر ومع ذلك في لك قبل الحجر وابان عمر بن الخطاب لنا عن ذلك فقال كما في صحيح البخاري والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. يعني لا أجد لك مسوغا لماذا اقبلك لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك انسياج تسليم لماذا نسعى بين الصفا والمروه وهناك المسجد مكيف وينامون في المسعة ينامون لماذا نصع ونجري 450 متر و450 متر يعني 900 متر مربع لهذا وإياه لماذا نصوب كل هذه لا معقولة في المعنى لماذا نضع اليمن على اليسار في الصلاة لماذا نرفع أيدينا في تكبير الإحرام كل هذه لا معقولة في المعنى يعني لم يظهر لنا وجه الحكمة من تسريعها قد يجد ترباحك في مثل هذه الرموز فيشتشف علك لكن تبقى المثالة التهادية لا تعم فلا يتغير حكمها وبيانه بعد جثة الاختراحة إن شاء الله أقول قولي هذا وإشارك لله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحفر هو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ذكرنا في الخطبه الماضيه قصه ابراهيم الخليل مع اسماعيل عليهم السلام لما قال يا بني اني ارى في المنام اني ازبحه فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تغمى ستجدوني ان شاء الله من الصابرين فلما أسلم وسله للجبين وناديناه ايا ابراهيم قد صدقته ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين واشتديناه بذبح عظيم هذا الذبح الذي تذبحه في كل عام رمز ومن شان الرمز ان تفكر لماذا امرت به فكلما اتسع ندرتك على المعاني كلما ظهرت بمعنى الرمل او ببعض معناه ابراهيم عليه السلام قال الله عز وجل فيه ان ابراهيم كان امه لماذا كان امه لان الله عز وجل لما ذكره في سلط الصرخات قال وان من شيعته لابراهيم اي من شيعه نور ربه بقلب سليم اذ جاء ربه بقلب سليم انا اكشف لك عن الاصل لتدرك معنى الفرع جاء ربه بقلب سليم هذا هو اصل البناء العظيم الذي بنى عليه ابراهيم عليه السلام التسليم بذبح الولد مع حاجته اليه قلب سليم ليس فيه الا الله فهذا القلب السليم هو قاعده البناء كله والقلب ايها الاخوه الكرام لا يموت فجاه ابدا القلب لا يموت فجاه اذا مات قلب انسان فقد سبقته سنون طويله من الغفله فلا زالت الشبهات تدب اليه لذيذ النمله السوداء والصخره الصماء في الليله الظلماء لا يحس به حتى اكل القلب ولذلك الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات لا تتبعوا الشيطان لا تتبعوا خطوات ان الشيطان لا يأتيك فيهجم عليك مره واحده هو اذكى من هذا ليس احمق ولا اخرق حتى يهجم على القلب مره واحده انما هي خطوات قلبي مات إذا له رصيد عظيم من الغفل تبقته لأن هذه طبيعة الملك طبيعة الملوك لا يستطيع أحد أن يغسالها بسهولة إذا أراد رجل أن يغسال رئيس أو ملك أو أمير يخطط له سنة أو سنتين حتى يعرف مخرجه ومدخله وكم حالك يكونون عليه في الصباح كم حال تكون في المساء ومتى يخرج خلسة ومتى يخرج وحده درس الجدوى موال قوي لماذا؟ لأنه ملك فمحار هناك حارس شديد بكلاب أحد الناس مدير عام مدير فرح آه سهل اغتيال. ارتيال وزير أسهل من اغتيال رئيس ان الشيطة على الرئيس أو على الأمير أشد فهي دي طبيعه الملوك والقلب والقلب ملك الجدل لا يغتال أبدا بسهولة كما لا يغتال الملك بسهولة إلا رصيده في الفهم عن الله عز وجل استقامة هذا القلب القرآن مبين لماذا نقعه ولا نفهم معناه مبين هذا استمرار لهذه الغفله الشيطان لما ذكر الله عز وجل عداوته وقال ان الشيطان للانسان عدو مبين يعني لا هو عدو مستقر وقد اظهر اذان الله لنا وكشف عن طرائقه في المكر وفي الدخول على القلب وكذلك كشف النبي صلى الله عليه وسلم طريقه اغتيال الشيطان للقلب يبقى مبين ومع ذلك تجد بعض الناس ياسع حاله مع هذا الكثير ويوقف معه التفاقير أن يفيد للإسلام وأهله ولله ورسله ولأولياء الله إلى آخر رمض وما في مانع عددا يتناقض في أحكامه ما هو بيخاطب الصم للقسم العلم لا مانع نعم قبل الماضي قراء من حفظ المنتخبات أن يدخلنا الجامعات والمدارس لأنه لا يوجد نص في الدستور على تحديد زي معين وهذا داخل في إطار الفرية الشخصية ومنع المرأة من النقاد اعتداء على الفرية شط عالدستور عندما كان سندات العالم نص أول إدار فراغ منع المنتسبات من دخول الجامعات ومن المدارس أي الحسيه التي قلتم إن الدستور ينص عليها راح قال إنه لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في السنة وكذب والله كاذبون امر باداره النقاط او بمشروعيه النقاط اذا سال صرنا كده متروكه بقى لولي الامر ان واضح ان هذا النقض منه مسائل يبقى له ان يمنع طيب اجيبونا عن الذي قلتموه في العام الماضي ان لا يوجد نص في الدستور على تحديد دين معين للمرض وإن فرد منع المرأة من خدع تداع كريه التفصيح أين ذهب هذا؟ يخاطبون الثمة اللي بخنا العلم لا مانع لا مانع من التناقض العالمي لا مانع ويمنع العثيفات لماذا؟ هذا مشاهد ضبطنا لط منتفج ضبطنا مجرم أراد أن ينفذ الجريمة وهو لابد من خواه طبق جماعة كلمونا بالعقل انتم تنشرون في الجواب الرسميه واحد منتحر صفه ضب الشرب وعمل نفسه مامور واخذ من الناس وضربهم على ساخنه ثم ما تنشر ضبطه الشرب الغوص والغرفه هذه لكن تماما لا خرط وما منتخب تدخل الجامعه لماذا توكل رجلا يكشف عن وجهها لا يوجد مرفقات لماذا تتعسفون لا تعسف هذا عز وخذ يضع يده في يد الشيطان ويحارب الله ورسوله الى اخر رمق قلبي لا يموت الا اذا سبقته سنون من الغفله شيخان عدو مبين عدواته ظاهره ولذلك قال الله عز وجل للذين تحالفوا معه ضد اولياء الله عز وجل افتتخذونه بعد هذه العلامه البينه التي لا تقع على اعمى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس البدلا ان تترك الله عز وجل وتتخذ مكانه الشيطان هذا الهرم الكبير مبني على قلب سليم فخص على هذا القلب السليم ان يذبح الولد فقيل لإخلاقك سيظل هذا رمزا الى ان تقوم القيامه والاخلاص يوصل الاخلاص يوصل اخلص دينك لله يجبك العمل القليل هذا عبير الإخلاص وعبقه الى قيام الساعة نذبح احتراما لهذا الرمز فاذا طبيعه الرموز قويه عاليه محترمه سعي المصطفى المر رم الطراز رم تقليل الحجر رم ومن شان الرموز ان تحترم والعاقل هو الذي يقلب نظره في الرمز ليحظى بمعنى او ببعض معنى فان عجز ان يحظى بمعنى فليسلم فليسلم هذا هو القسم الثاني الذي ابتلانا الله عز وجل به ليرى انقيادنا وتسليمنا لاوامره يبقى معقول المعنى ولا معقول المعنى الاول أغلب الاحكام التشريعيه تنزل تحت معقول المعنى فما من حرام حرمه الله ورسوله الا ومعناه معقول بالنسبه لنا ولو في الجمله وما من واجب او منزوب او او مباحث به الا وله معنى وحكمه ولو في الجمله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قينا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هز وجدنا وكل اخي الكريم لم تنتهي الماده بعد نرجو مواصله الاستماع على الشريط التالي